مثلثا لقطربي مقدما فتحا على كسر فضم مسجلة وهكذا على الولاء نظما على الترتب سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففوز ففز بنين الأرابي الغمر ماء غزور والغمر حقد ستر والغمر ذو جهل سارا فيه ولم يجرب الغمر ماء غزرا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سارا فيه ولم يجرب تحية المرء السلام واسم الحجارة سلام والعرق في الكفي السلام رووه في نفظ النبي تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في ك في السلم رواه في لفظ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرئ كلام والمضيع الصلب كلام لليبس والتصلب أما الحديث فالكلام والجرح في المرئ كلام والمضيع الصلب كلام لليبس والتصلب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرات المختارة من محصنات العرب الحلم الثقب في الاديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق او بالكذب الحلم الثقب في الاديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق او بالكذب السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت نبت موجدا في في معمار أو سبسبي السبت يوم عبد والسبت نعل حمدا والسبت نبت مجدا في معمر أو سبسبي وشدة الحر السهب وللنبال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 من للأكل وقت الطلب الشرب جمع الندم والشرب حظ قثم والشرب فعل علما وقيل ماء العنب الشرب جمع الندم والشرب حظ قسم والشرب فعل علما وقيل ماء العنب الخرق ما قد عظم والخرق حر كرم والخرق حمق لهم فمنه كن ذاهر بالخرق ما قد عظم والخرق حر كرم والخرق حمق لهم فمنه كن ذاهر بعذلك للمرء حا وقشرة العود لحا وجمع لحية لحا بالضم والكسر حبي عذلك للمرج لحا وقشر إشراط العود لحاء وجمع لحية اللحاء بضم والكسر حذين القصد جور فرضاء والقصد عدل فرضاء والقصد عود مرتبا من عرفه المطيب القصد جور الرفضاء والقصد عدل فرضاء والقصد عود مرتبا من عرفه المطيب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف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 وشعر رأس وجمع ناس لما ما بين شخص وصبي لجنة قلمة وشعر رأس لما وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام يكفل فتى من نشبي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك يكفي <تصفيق> الفتا من نشبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لضاع مني أدبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لطاع مني أدبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لضاع مني أدبي قل والثلاثة في صرة، وقرنة في, في, في, في صرة، وخرقة في صرة، مشدودة من ذهب. والثلاثة في صرة، وقرنة في صرة، وخرقة في صرة، مشدودة من ذهب. العشب يدعى بالكلا وللحراستي كلا، وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي. العشب يدعى بالكلا وللح. راسه تلك وجمع كنية كل لكل حي ذي ابي الجد والد الاب والجد ضد اللعب والجد عند العربي البئر ذات الخرب الجد والد الاب والجد ضد اللعب والجد عند العربي البئر ذات الخرب جارية تهدر الجوار ومصدر جاري الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب جارية إحدى الجور ومصدر الجاري الجور ورفع صوت من جؤ من وجع أو كرب وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الهم أما ترى يا ابن الحمام ما في الهواء من طربي قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمام أما ترى يا ابن الحمام ما في الهواء من طربي الفتح طير يهدر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 كيف عند العربي ورث ضعفي بالقرى منها معاني بالقرى وذاك في غير القرى فكيف عند العربي بالفتح ظهر الوهد والكسر طعم الوفد والضم جمع البلد كمكة أو يثريب ورث ضعفي بالقرى منها معاني بالقرى وذاك في غير القرى فكيف عند العربي بالفتح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 بالفتح ما الأسنان وللنعام الثاني والظلم للإنسان مجلبة للغضب بالفتح مل الأسنان وللنعام الثاني والظلم للإنسان مجلبة للغضب ما لي برشف الظلم أو استياد الظلم ما عنده من ظلم ولا مقال الكذبي بالفتح مل الأسنان وللنعام الثاني والظلم للإنسان مجلبة للغضب القطر جود كفي والقطر سيل حدفي والقطر ماء أنفيه وقده من ذهبي بالفتح غيث سكبا والكسر صفر ذويبا عود يعود جلبا من عدن في المركب من عدن في المركبي كفه والقطر سيل أحد فيه والقطر ماء أنفه وخده من ذهب بالفتح غيث سكب والكسر صفر ذويب والضم عود جلبا من عدن في المركب لما رأيت دله وهجره وماطله رفيت من حبي له مثلثا لقطربي لما رأيت دله وهجره ومطله رفيت من حبي له مثلثا لقطربي وابن زريق نظم شرحا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 بالودق مذن السحب وصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق نوهما بالودق مذن السحب ذاكم تسجيل عكاشة شهابي عبد البر كلما اتذكرتمون لله قولوا لي رحم الله صداك يا بنيك مين رحم الله صداك يا بنيك مين يا يا بني كمين